119. لتجدن أشد الناس عذاوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرقوا 110. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْذِرُوا إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ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 119. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عفقدتم الأيمان فكفار تعود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 119. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكون 110. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر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 114. فهل أنتم منتبون 115. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا 116. فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين 117. ليس على الذين آمنوا الصالحات جناح في ما طعموا اذا ما اتقوا امنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا وامنوا ثم متقوا والله يحب المحسنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَبْغِ وَنَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يُقَاتِلُهُ بِالْغَيْرِ 119. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم 110. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرق 111. ومن قتله منكم مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِنْكُمْ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِنْكُمْ مَرِيضٌ بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صياما ليذوق وبال أمره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 119. وصيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون